أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم إذ السماء قُلْ أُزِينُ نُرًا بِسَوَادٍ وَسُقْطٌ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ وَأَنقَتْ مَا فِيهَا وَأَذِنَنَا لِرَبِّهَا وَرَفُقْ قُلْ يَا فأم ಒರ <laughs> ترجمة نانسي قنقر يمولس سقا الطير ان لي ليما انت قاع na in Lanzi. قُتِلَ أَفْحَامُ اللَّهِ All wow. right. Wow. الذين نفثوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَضْلِيلٍ the man. Bye. nam a smna bitel